تجاه متبتلينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وعلى وعلى وعلى وعلى إبراهيم إبراهيم بارك باركت إبراهيم إبراهيم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم على آل على آل كما كما محمد محمد حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن في أصدق بعد الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة عظيما أما كلام الله تعالى الله الأمور ضلالة وكل ضلالة في النار وخير وسلم وإن وكل وكل وكل عليه صلى شر ثم أ م ا بعد ف إ خ و ت ي في الله أ و ل اولا ا ذ ي فلق ل ح ب ة والذي فلق ا ل ح ب ة و ب ر أ النسمه إ ن ي أ ح ب ك م في الله و أ س أ ل الله جل جلاله أ ن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إ ل ا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه ل أ ح د غيرك شيئا أ ح ب ت ي في الله كيف حالكم مع الله وكيف فعلت ايام الخيرات والبركات في قلوبكم مازلنا في خيمتنا ا ل ا ي م ا ن ي ة واستضيف ا ل ل ي ل ة شيخا من المشايخ الضخام سعلا سعلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اهل المصطلح يعني يقولون وكانوا كاشفة يعني يعني صفة نعم يعني, ما جابش جديد يعني والله <تصفيق> فسيخي وابن سيخي فابوه ن ه سيخي شيخي وشيخ أ ب ي وهو شيخنا ف ض ي ل الشيخ حازم ابن الشيخ صلاح أ ب و اسماعيل أهلا وسهلا بفضيل الشيخ وسعدنا بحضرتك ربنا وخصوصا صدق التقدمه ة دي جميلة القلب يعني مقصود في ف لا انا م م ا ل ق ص و دي ح ق ق صادق قوة ة وهو وبعدين الله الله بهذا حال سيدنا انا باشا لا تألا بلا ا سعيد يعني في يكرمك كل جميله و الاسر ل ج واخشى اني لا ك ب افضل ل ل ح ق ة قاعد هنا على طول سيدنا <تصفيق> انت شجعتنا يعني محدش قالنا ل الجو حلو صار قوة إلا بالله أنعم وأكرم يعني ربنا أنا آثرته أن يكون جو الخيمة ربنا ي ح ف ظ كل ك الناس تعلم أ ن ك تجيد انتقاء الجمال فما شاء الله هذا من ضمن الاثار أ م من ضمن و ر ل آ لهذه ا ل ص ف ة ا ل ط ي ب ة ربنا يحفظك ويتم عليك إنما, إنما أنا خادمك رجل ربنا, ربنا, ربنا, ربنا الله يعني يحفظك سيدنا, ويرفع قدرك ويزيدك فضلاً سيدنا يعني إيه يعني إيه أنا رحمة رحمة واسمين علينا كان يأتينا خادمك مسكي رحمة رحمة والدكم المهتمدية العفو فضلا الشيخ صلاحة الله واسعة صاحب أعرف قدرك ويزيدك يحفظك رجل ويرفع عليه فضل في ونحن أ ط ف ا ل سبحان الله العظيم جاء م ر ة أ ن ا أ ذ ك ر وكن المسجد مليان على اخر شباب لما بقينا بقى شباب و ب د ت لحانه فقال هذا أ ذ ك ر ه والله ب ا ل ح ر من أ ي ن جئتم يا شباب قال كذا والله ل التدريس والمدارس والمناهد الله خلقكم عليه ا تصنعكم رحمة الله وفعلا والله ذكرتني حضرتك ب ك ل م ة من أ ك ث ر الكلمات اللي الواحد يتذكر كيف زلزلته هو كان يقول هذا كان يقول نحن رأينا القهر وسحق الجيل التدين رأينا قانون إلغاء القضاء الشرعي رأينا قانون تطوير الأزهر الذي يهدف إلى القضاء على الأزهر رأينا إشاعة التبرج والفاحشة الجامعات نحن ومنع يقول تطوير يهدف في وسحق إلى على ر أ ي ن ا ا ل ش ي و ع ي ة والاتحاد السوفيتي وهو يدرس عن طريق مراكزه الثقافيه ة رأينا أ تغييب ل الدعوة في السجون وراء الشمس كما يقولون ثم بعد عشرين سنة من هذه المنظومة الكاملة في محاصرة الدعوة تخرج هذه الآلاف بل مئات الآلاف من الشباب ملايين على... ملايين ووراء كما محاصرة مئات فكانت فعلاً بعد عشرين نعم سنة في في تخرج من من شخصة ثم هذه هذه و أ ن ا لا أ ن س ى في جامعة جامعة القاهرة في جامعة عين في عين ك ل ي ة الهندسه ة جامعة في ا ا ل ق ر ة وكنت أ ن ا لازلت تلميذا في ا ل ا ب ت د ا ء ي ع ن ي اذهب في يد ي والدي لكن روحنا في معسكر كان اسمه معسكر أ ب و بكر الصديق مازالنا نعم فكان يس فسألهم هذا من, أين جئت من بالدمع ينهمر هذا السؤال يا شباب ويقول أين بن عينو وفوجيت جئت او شكنا ان إحنا نقول ن من اين سنصنع جيلا جديدا ولكن ا ل ص ن ع ة ص ن ع ة الله وانتم لابد ان تعلموا انكم تصديق لقول الله عز وجل يا ايها الذين أمنوا من يرتد دينه يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسال الله يغرس في هذا الدين ينسئهم ارتاني امنوا الله الله لا الله هذا غرسا طاقت الله اكبر ما شاء الله فنعم الحمد لله صلى وسلم على الحمد من منكم عن فنعم بقوم فسوف لك و أ م ا ا ل م ع ت م د ي ة فتلك يعني فذلك الحنين ا لا ح ي ل و ا ح د ينسى أ ج و ا ء البر و ا ل م و د ة وربنا يحرمها جو الارض ا ل إ س ر ا ئ ي ة والنبت الطيب و ا ل أ س ر الفلحين ا الطيبين أ خ ل ا ق القريه ا ة نسأل ل ا عز وجل لا أن وأمام أ يحرمنا ما ذ ك ر ه أيضا م ن ا ل ل عليه الله و ا د رحمة لما قلت سيخي بأسيخي أنه اتانا المعتمدين م ر ة وتحدث عن اسم الله المهيمن سبحان الله العظيم وكانت يعني سبحان الله العظيم ما بقي أ ح د في المسجد إ ل الا بك من رقة ق ب ل عليه رحمة الله أسأل الله ش ي يرحمه ويرحم خ رحمة أن أ وجل ب ي يجمعهما مع النبي محمد في سيخنا رحمة محمد مع واسعة وأن الدوس الأعلى أ ن ل ك ربيب هذه المعاني وابن الأكابر المعاني هذه هؤلاء فيعني نريد أ ن نتحدث في معان إ ي م ا ن ي ة حول ا ل إ ن ا ب ة ل أ ن ن ا في زمن كثرت فيه المعاصي أ ن ا أ ز ع م أ ن صار في أ س ه ل شيء في زمنا ن ا ل ذنوب المعاصي وكنت أ ق و ل أ ت ح د ى ان واحد يخرج من بيته ويتعامل مع الناس ساعتين ث ل ا ث ة ولا يعصي الله هذا يتعذر. يصعب على أي إنسان. فلذلك نحتاج الى دوام ا ل ا ن ا ب ة الى الله عز وجل والرجوع الى الله عز وجل فكيف ننيب ر ن العالمين أولا يعني من يكون ان يكون ممن سيدنا عظمنا ا يا اولا اصعب ما يكون الي سؤال يكون السائل فيه اعلم واوفع ادراك بالجواب <تصفيق> الي سؤال يا يحفظك يوجه فيه يوجه كفاكة رب لا العفو عمق وضعك لولا أ ن ه شكل من اشكال ا ع ل ا م ي ة لعرض المعاني ا ل إ ي م ا ن ي ة و إ ل ا فلا بد أ ن يعلم أ ن السائل <تصفيق> يعني、أستغفر. اعمق وابصر بالجواب ممن أ يؤجل ا ل ن ج ا ة و ا ل س ع ا د ة و ا ل إ ف ل ا ت من الضياع هو ك ل م ة و ا ح د ة هي م ع ر ف ة الله عز وجل هذا هو ا ل أ س ا س الذي لا ينازعه شيء و م ع ر ف ة الله ليست المعرفة الثقافية يعني ليست المعرفة بمعنى المعلومة العلم النظري نعم ليست ليست بمعنى نعم يعني أني هتلقى انما ر ب تن تلاتة اربعة م س ي ن مثلا ولا ع ر ف ة الله هي الاتصال بصفات الله عن طريق التذوق تذوق ا ل ص ف ة ان يذوق القلب معنى كل ص ف ة من صفات الله لو القلب لم يتذوق لو القلب لم يشعر لم يحس مهما بلغت ا ل م ع ل و م ة ا ل ث ق ا ف ي ة عمقا لا تؤثر لا شك بالعكس احنا نرى ان هناك من يعملون اعمالا ص ا ل ح ة ك ب ي ر ة لكن يفضل في م س ا ف ة ك ب ي ر ة بينها وبين القلب لا تصل في ان تؤثر في القلب لذلك سبحان ربي معرفة الله عز وجل بصفاته كان لابد لكي يفوز الانسان كان سبحان ربي بصفاته معرفة يفوز عز أ ن يعرضها الله تعالى للخلق عرضا ً يتذوقونها من خلاله يعني يكفي يقال رحيم يكفي يقول كريم يكفي عفو معنى الحلم معنى الرحمة معنى العفو معنى أن إن أن إن أن إن وإنما أن معنى لا الله لا الله لا يقال الله حليم لا الخلق الحلم الرحمة التجاوز الصفح لا غفور أن يذوق يذوق يخلق بد بد بد خلق أ ن يخلق خلق ليس هذا الخلق خلقا مبرءا من العيوب لا. لانه أنا أنا عشان يقال عني إ ن أ ن ا كريم لابد أن يأتيني, أن يأتيني ضيف ل ان كريم ي م أفضل أعد ل د و ح ياتيني ك ذ ل س ب ك ر م م لابد ش ء ي ج نجدة ع ل لابد لكي يظهر أنني مثلا صاحب نجدة أن يكون هناك من يظلم مرآة من توري يظهر يكون أنني صاحب هناك أن فيستغيث ف أ ه ب لنجدته فالله عز وجل خلق البشر في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر ليكونوا رجاعين إ ل ى الله ليقبلهم ليقبل أ ولذلك ب ت ه م و هناك ك ل م ة أ و ا ب وهناك ك ل م ة منيب وهناك هذا الله الرجوع الدائم إلى الله عز وجل لو لم يوجد عبد يرجع يوجد عز عبد ما تذوق العبيد ح ل ا و ة رب يقبل المنيب إ ل ي ه ويقبل الراجع إ ل ي ه لذلك تعجبت كثيرا والله من الايات التي وردت عن الانابه وهي قليلة ليست كثيرة لا. الآيات التي وردت في القرآن وطبعا أنا أكرر إن فضلتك ا أنا, أنا أستفيد والله أقول هذا في مقامي عرضه على إخواني الكرام أقول على عرضه في <تصفيق> إنما يعني ا ل إ ن ا ب ة لله عز وجل وردت في آ ي ا ت ق ل ي ل ة ومع ذلك انظر إ ل ى ر و ع ة ر ح م ة الله عز وجل ما من آ ي ة من آ ي ا ت ا ل إ ن ا ب ة إلا وربطت ه ذ الا ا م معنى ع ن ى ل ع وربطت د ة إلى الله ل معنى ا ج الإرجاع و ع معنى لأن هناك إلى الله فارق ي ن والإنابة الأوبة ب ف ر ه بإيه ربطته بال... بتبصر الطريق ب ا ل ه د ا ي ة يا ج م ا ع ة ما يتذكر الا من ينيب وما يتذكر و وما الا من ينيب لا يوجد عبد سينجح في, في التذكر إ ل ا من ينيب إ ن في ذلك ل آ ي ة لكل عبد منيب طب منيبا من لم يكن منيباً مش ه ي ف ه م هذه الايه مش ت و ص ل ه م و ك أ ي من آ ي ه في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم、مم. عنها غافلون فلكي تكون هذه ا ل آ ي ة م ؤ ث ر ة في المتلقي لابد ا يكون منيب تبصر وذكرى لكل عبد, لكل منيب. عبد منيب يبقى م ن ي ب عشان يبصر عشان ي ت ذ ك ر علشان ي ح س علشان ي ف ي ق فالمنيب هو المرجع إلى الله، الذي يرجع الأمر الى ل الذي الأمر ل ه يرجع إ الله الذي كلما حدث شيء التفت ينظر إ ل ى ربه عز وجل وكم أ ع ج ب ن ي من قال إ ن الطفل الصغير إ ذ ا وقع الخطر لا ينظر لا إ ل ى مصدر الخطر ولا إ ل ى المهرب من الخطر و إ ن م ا ينظر إ ل ى أ ب ي ه أ و إ ل ى أ م ه ليه؟ لأنه هو هو فالعبد ينيب إ ل ى ربه ليدرك الطريق وهذه ا ل آ ي ا ت التي ذكرها ا ل ق ر آ ن ذكرها يربط ا ل ب ص ي ر ة و ا ل ه د ا ي ة و ا ل إ د ر ا ك ب ا ل إ ن ا ب ة من كف نفسه عن الرجوع إ ل ى الله لن يبصر لن يتذكر لن يعرف طريقه لن يتذوق ا ل آ ي ا ت أ ص ل ا لن تكون ا ل آ ي ا ت و ا ص ل ة إ ل ي ه فلذلك ا إ ن ا ب ة و ل كانت ا ل إ ن ا ب ة يعني ص ف ة أ س ا س ي ة في أ ن ب ي ا ء الله والله سبحان الله انا, أنا يمكن أ ك ث ر ص ي ح ي ه وردت عن إ ب ر ا ه ي م وعن شعيب وعن داود وعن سليمان انما ن تؤثر في ا ل آ ي ة التي وردت عن ز م ر ة من أ ت ب ا ع ي ف ئ ة ك ا م ل ة من أ ت ب ا ع نبي الله عز وجل أ خ ذ ه ا سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل وقال انظروا إ ل ى هؤلاء واتخذوهم نبراسا لكم لقد كان لكم أ س و ة في إ ب ر ا ه ي م والذين مع معه من ضمن قولهم ربنا ب أنابنا ن توكلنا ن ا عليك وإليك وإليك المصير إليك أ فإبقى الآية في ا ل آ ي ة في أ و ل ه ا الله يقول لي ولك ولكل المسلمين الناس دول اجعلوا منهم نبراسا وهدى و أ س و ه وفي آ خ ر ه ا يقولون ربنا إ ل ي ك ان ابنه لذلك إ ب ر ابراهيم ه ي م إن إ لحليم أ و ا ه منيب شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توفيقي وإليه بالله أنيب وما توكلت داود ولقد إلا فتنى سليمان و ل ق د ف ت ن ا سليمان و أ ل ق ي ن ا على كرسيه جسدا ثم أ ن ا ب داود وظن داود أ ن م ا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب أ ن ب ب فالمرجع عارف الله اللي إلى وكم ج ع ي ي يقول من أمهر إن ض ط شرطة أحسن ضابط جيش ضابط شرطة ضابط صاعقة ضابط جيش صاعقة أحسن مهما أ ن ج ز مهمته وقبض على ع ص ا ب ة المخدرات و أ خ ذ ه م و لا يمكن أ ن تكون مهمته في ا ل ن ه ا ي ة قد تمت إ ل ا إ ذ ا عاد إ ل ى رئيسه وقال له تمام يا يقبض ما يقبض شيء ما يقتل يقتل ش يجرح ت ع ب ي يحصل إ ن م ا سواء ب ا ل ل س ل ك أ و بوجوده شخصيا يذهب ليمثل أ م ا م قيادته في النهاية. في النهاية النهاية فالمنيب هو الرجاع إ ل ى الله ونحن نعلم أ ن الله حصر اليوم كله س بين ح ا وتعالى ن ه ب صلاه الاوابين ه وصلاه ة بعد بعد صلاة للمنيبين ا صلاة المنيبين ف أ ص ب ح اليوم بين أ و ا ب ومنيب هو اليوم ع ب ا ر ة عن د و ر ة ما جعل الله بعد, صلاة بعد شروق الشمس ص ل ا ة أ و ب وبعد غروب الشمس ص ل ا ة إ ن ا ب ه الا ليجعل اليوم بين أوبة و إ ن ا ب و ل ل أقول ذ ك كنت دائما أقول ما ه وانابه ي ترى الفارق ب ي أوبة و إ ن ف ر أ ي ت أ ن ا ل أ و ا ب هو من يؤوب إ ل ى الله من يرجع أ م ا المنيب فهو من يرجع إلى الى يرجع ل يرجع الأمور معه كلها ليعرضها ل ه معه من يعني يرجع يرجع ويعيد ع رب ا ل ع ا ل م ي ن ف ا ل أ و ب ة م ر ح ل ة من مراحل ا ل إ ن ا ب ة وجزء منها أنها عودة إلى الله لكن بتعود إلى الله ومعك أنت لكن الله الله لا عودة بتعود ومعك تعود لتخفي تعود لتعرض لتعرض إلى إلى لتخفي ولذلك ي ع ن ي ن ع م ة الله عز وجل أ ن ه ما من جزاء أ خ ر و ي لعبد لم يتذوق قلبه هذا المعنى معنى الرجوع إلى الى ل ه يعني, يعني الجزاء الأخروي الجزاء مرتبط ت بهذا ح الله آ ي ة ا أ ش ر الشهيرة سورة غير أو وأزلفت أواب أدي أواب توعدون جدا اللي هي في سورة قاف الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما للمتقين لكل هي في بعيد حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ف ي ب د أ في صفات تلقي النعيم جنة. الجنة غير بعيد. لا جنه لكم الا بصفات ت ب د أ ب ا ل ا و ب ة و تنتهي بالانابه تبدأ بالاوبة لكل اواب لكل حفيظ من خشي من بالغيب وجاء بقلب ا بسلامة لذلك لو شعر ا ل إ ن س ا ن هذا شعر كيف يحسن أ ن يرجع إ ل ى ربه وكيف يعرض على ربه وكيف لا تستبد به مشاعره بحيث يجد نفسه يخبط دون هذه الرجعه ة حلاوة وحلاوة التي تحدث شيئا فشيئا العالمين الله القلوب الرجوع الله الإرجاع ا إلى فنسأل إلى إلى ل ل تحدث يذيق رب أن و ح ل ا و ة ي عدم ن ي ع الانطلاق والاستبداد ب ا ل ق و ة والانطلاقات دون رجوع إ ل ى الله عز وجل سبحانه وتعالى شيخنا شبه الشيطان هي القيم عرفنا أن الإنابة هي وأن إلى ربك الرجعة فالرجوع إلى الله سبحانه ابن من إذا الرجعة الله وتعالى ذهاب الذهاب كما إلى إلى رجوع فرجوع بعد ربك خطفة ده لمه من الشيطان ي أ خ ذ الانسان الى بعيد فاذا افاق اراد الرجوع الرجوع الى الله سبحانه وتعالى فالرجوع الرجوع نفسه فيه شيء من الاعتذار الاعتذار عن البعد ولكن لابد ان يصحب الاعتذار اصلاح ولكن لاننا الزمن عن توافقني ادري يصحب او في حباك أ ن كثيرون هم الذين يعترفون أ ن ه م مذنبون و أ ن ه م مقصرون ثم لا يصنعون شيئا أ ك ث ر من هذا الاعتذار أ و الاعتراف لكن ا ل إ ن ا ب ة تتضمن الرجوع كما رجعت إ ل ي ه اعتذارا أ ن ترجع إ ل ي ه إ ص ل ا ح ا ا ل إ ص ل ا ح أ و ل ه الخروج من التبعات و التبعات ف ي ي و م ا ل ق ي ا م ة خ ط ي ر ة وشديده ة قال ا س ب ح ن و إ ن تدعو م س ق ل ة إ ل ى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب ع ا ت في خصوص في حقوق الخلق في جهد بر ا والديه او ص ل ة رحم قطعها أ و في أ ك ل مال ن ا س بالباطل أ و في غ ي ب ة وقع فيها في بعض الناس الله يحفظك يا رب العمين استدراك يرسال الله علمنا الله أولا كتاب أعلم يرحمه يحفظك أجيب بنفسي ي... ي... رجل رجل أنا. أنا. يكرمك <تصفيق> يعني حضرتك في أنك رب يعني أ ح ب أ ق و ل لاخواني م ا ف ي ش م ر ة استحضرته ل أ ق ر أ منه إ ل ا وشغلني الفهرس أ ك ث ر مما شغلني ما بداخلي ي عبقرية الفهرس ابن القيم لما كتب كتاب مدارج السالكين أعد رتب ميت منزلة دي قبل دي ودي نعم قعد ابن كتب كتاب رتب قبل بعد الفهرس مدارج مئة لما منزلة د وفي د ي الوسط ويحشرها د ي بين هذه وتلك و أ ف ا ج عند ا ل ق ر ا ء ة ب أ ن ه ما من م ن ز ل ة حشرها بين منزلتين إ ل ا وهي بفقه وعلم ونظر وبصير والله يا ف ض ي ل ة الشيخ أ ن ا أعدت أت... أقول هو اخذ وقت اد إ ي ه يفهرس فقط ل ا ن ي ح ط هذا الفهرس اذا محتاج فقه عميق غير ان ه يكتب جوه هذه ا ل د ر ر ي ولذلك ا ل ولكن ل ه و اقول هذا يعني في بين يدي انه وضع م ن ز ل ة ا ل ا ن ا ب ة اي نعم بين منزلتين بين الاقل والاعلى او بين الاسبق والتالي فقال ان م ن ز ل ة ا ل ا ن ا ب ة ت أ ت ي بعد ا ل ت و ب ة نعم غريبه اوي أ ن ا ب ص ر ا ح ة راي لا ا ل إ ن ا ب ة ت ي ج ي ا ل أ و ل فالانابه انما هو وضع ا ل ت و ب ة أ و ل ا ثم وضع بعد ا ل إ ن ا ب ة التذكر وما يتذكر إ ل ا من ينيب بعدها وابلها م وما يتذكر ي ي إلا من و أ ب ل أ ن لقول الله تعالى وظن داود أ ن م ا فتناه فاستغفر واناب أ ن فابن القيم ر أ ى أ ن هذه ا ل م ن ز ل ة تقع في الوسط الكلام ده معناه, معناه ان ا ل إ ن ا ب ة ت أ ت ي بعد ا ل ت و ب ة معناه أ ن ه لابد من أ ن تقل لأن ا ل ت و و ب ة ك ذ ل ك الإنابة فيها انصداع, ال... كما قال هو انصداع القلب بال... بال... بال... باللوعه ة أيوة فتيجل بعد م ن ا التوجع للعسرات نعم أ ي و ه التوجع الشديد يكاد قلب ه أ و كبده كما يقولون يتفتت ق و و ل ن ي فحينئذ من هذه ا ل ل و ع ة من هذه ا ل ح ر ق ة من هذا الحريق ي ب د أ الاحتياج إ ل ى أ ن يتوب الى ل ألطف لي لكنه بعد ذلك لابد أن يرابط فعلا ه يا بي وارحمني واغفر يرابط رب بعد أن إ م ا في م ن ز ل ة ا ل إ ص ل ا ح ل أ ن ه ليس من المعقول أ ن أ ل ت ا ع قبل متر وعد يقول يا رب اغفر لي وبعد متر اعبد والا هذا دليل كذب وليس دليل صدق يعني ا ل ق ر آ ن ذكر أ ن ه م ينيبون ومع ذلك هم ليسوا أهل جد وانهم أهل أ جد و ممن ن ينيب ومع ذلك ندد ا ل ق ر آ ن به فكنت أ س ت غ ر ب وفي الموضعين ا ل إ ن ا ب ة صادقه وفي الموضعين ا ل إ ن ا ب ة ح ا ر ة جدا وفي الموضعين الإنابة في الإنابة الحرقة منتهى لكنه لم يعقبها ما تفضلت حضرتك به من, من هذا ا ل إ ص ل ا ح الموضع ا ل أ و ل ورد عن الانسان إ ن س أمشي حتى ب ع ك ل ت ت ر ورد ي ب ع الإنسان والموضع الثاني ورد عن الناس الموضع الأول ورد في سورة الزمر قال الله عز وجل وإذا مس الإنسان قول وجل مس ورد سورة ضرٌ عز في دعا ربه منيبا إ ل ي ه وبعدين يتغير ثم إ ذ ا خوله نعمه ب تتغير ل ي بتتغير د ا ا ل إ ن ا ب ه معناها أ ن قلبك كان محترقا راغب ضر ودعا ربه منيبا إليه وفي اليه م و ط ن ن ا ا ل ث و و سورة الروم قول الله تعالى وإذا في مس الناس الله تعالى ف... يعني الجنس الناس ضر دعوا ربهم, دعو ربهم منيبين إ ل ي ه ثم ينقلهون اذا ذقهم منه رحمته الله في الموضعين اذا ل م و ض ع ي ن إ مس ا ل إ ن س ا ن و اذا مس الناس وفي الموضعين برغم صدق ا ل إ ن ا ب ة برغم ح ر ق ة ا ل إ ن ا ب ة برغم منتهى ا ل ل و ع ة في ا ل إ ن ا ب ة انقلبوا وارتدوا على أ ع ق ا ب ه م يفاجئها الانابه أ ن ا كده و أ ن ا ب ق ع د أ ت ف ك ر أ ق و ل ي ب ق ى الانابه دي بقى ا ل ح ق ي ق ة دي كانت شكلية إنابة ح ا ل ة وقتيه ة حالة ل وقتية أ ن ا كانت إنابة صادقة على فكرة هو القرآن على هو م اذا هو إ راكب ا ف ل و ق يدعو الله مخلصين له ل دينه ا وباذن الله صادق وعلى ان ه يحل ا ل م ش ك ل ة دي إ ل ا ربنا ا لكن ل ه أ ب ر ل ك إ ذ ا تحلت ا ل م ش ك ل ة ضاعت هذه الانابه و إ ن م ا الانابه الصادقه ة التي ت ت ي س ب ع الخروج ا من التبعات والتوجه للعثرات واستدراك الفائتات نعم نعم نعم ولذلك في ا ل آ ي ت ي ن في الايتين في الموضعين سبحان الله تجد فضلتك أ ن التعقيب ا ل ق ر آ ن ي على هؤلاء الذين خلعوا من ا ل إ ن ا ب ة أ ن ه م ما هو المقابل أ ن ه م كفروا ا في الموضعين أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم و إ ذ ا مس ا ل إ ن س ا ن ضر دعا ربه منيبا اليه ثم إ ذ ا خوله ن ع م ة منه نسي ما كان يدعو إ ل ي ه من قبل لله وجعل لله أ ن د ا د ا ليضل عن سبيله القرآن أنه الذي يحل محل بكفرك المنيب الرجاع المستقيم هو كفر. إ ن لم يثبت على إ ن ا ب ت ه ان لم يثبت إن و... وفي س و ر ة الروم نفس الكلام و إ ذ ا مس الناس ضر دعوا ربهم ونيبين إذا منيبين منهم ب م ف اليه إ إن ن ا ب ة لم ع ق ب ا كما المرابطة الإصلاح الاستمرار مسألة تفضلت فضلتك مسألة على وعلى وعلى تحسين وعلى ا س ت ق ا م ة الوضع ف إ ن ه ا إ ن م ا تكون ارتدادا عشان أنا وانما يستقيم الرجوع بثلاثه ة أشياء نتكلم عن الاستقامة في الاستقامة اللقاء القادم طب جزاك ا فنتكلم عن ل ل خير ي ا س ي د ن ا سعيدنا واستفدنا وتمتعنا خير إخوتي في في أنا إن جزاك الله الله الله, الله ا أحبكم ش ء الله معنا لقاء آخر مع الشيخ مع آخر ففي اللقاء القادم أ ح ب ك م في الله واستودعكم الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله